وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضًا لأمته وهذا أدب من الآداب هو يقول الشخص شيئًا مستقبلاً بالجزم من غير اقتران بالمشيئة ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء أو في شأن شيء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان إني فاعل ذلك غدى من غير استصحاب المشيئة إلا أن يشاء الله وهذا أدب عظيم فربما يفوت عليك بعض أمورك مما ترومها وتقصدها إن لم تأتي بالمشيئة وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب القرآني علم أمتها أنهم يتأدوا بهذا الأدب فلا يجزموا في الأشياء المستقبلة من غير ملابسة المشيئة ومن غير مصاحبة المشيئة فإن الأمور ليست بيدك لله الأمر من قبل ومن بعد فربما تقول سأفعل ولا أستطيع أن تفعل ولكن إذا قلت إن شاء الله فإن شاء الله أن تدرك لحاجتك وتدرك حاجتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سليمان لما قال لأطوفن لا اليوم على مئة امرأة ولم يقل إن شاء الله كلهن تلد مجاهدا أو غلاما يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فولدت واحدة منهن نصف غلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركن لحاجته ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وغدا ليس بتقييد في المقصود والمقصود عين غد وإنما المقصود المستقبل ولكن الغد يدخل دخولاً أولياً في المستقبل وفي المقصود وإن ليست المقصود بعينها غد هذه وإنما المقصود المستقبل وأن الإنسان لا يقول لشيء يريد فعله فعله سأفعل من غير أن يقول إن شاء الله سأزوره هنا سأحفظ اليوم كذا وكذا سأمر على بعض الكتب إلى آخر ذلك ولا يقول إن شاء الله سيفوته كما فات نبي الله ما انت بأكرم على الله من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام الذي كانت امنيته عظيمة وكان مقصوده من الفعل جليل خدمة دين الله كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله وما قال إن شاء الله هو هذا يريده يريد أمر فيه دين الله يخدم, الله يخدم دين الله يخدم دين الله يريد والمان يجاهدون في سبيل الله ما قال إن شاء الله حصل شيء من هذا الذي سمعته وتخلف مقصوده وما يريده لتخلف كلمة إن شاء الله فعلى هذا نتأدى بهذا الأدب العظيم ولا تقولن لشيء من الأشياء لأجل شيء في شأن شيء تعزم عليه إني سأفعل من غير إن شاء الله وقوله إن شاء الله هذا استثناء مفرق من أعم الأحوال أو من أعم الأوقات كما هو معلوم في المفرق فإنه يكون من مستثن عاما ولا يكون من خاص بل يكون من عام وهنا كذلك هو استثناء مفرق فيكون استثناء من أعم الأحوال أي لا تقول ذلك في حال من الأحوال إلا في حال ملابست ملابسته بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيكون استثناء مفرغا وهو كما سمعت مفرغ من أعم الأحوال وتقدير الكلام لا تقول أنني شيء تريد فعله في حال من الأحوال إلا في حال ملابسته بمشيئة الله أو لا تقول أنني شيء في وقت من الأوقات أني فاعل ذلك غدا إلا في وقت استثناء أو في وقت مصاحبة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهو إما أن يكون استثناء مفرغا من أعم الأحوال في حال من الأحوال تقول ذلك إلا في حال الملابسة بالمشيئة أو استثناء مفرغا من أعم الأوقات ولا تقول أن لشيء في وقت من الأوقات إن فاعل ذلك غدا إلا في هذا الوقت وقت مصاحبة المشيئة والاقترام بالمشيئة فقل أما من غير هذا فلا تفعل فيكون هذا استثناء مفرغا والاستثناء المفرغ لا يكون إلا من عام من وهناك ذلك عام من عام وهذا العام الذي يفرغ منه هو أعم الأحوال كما سمعته وهذا كما ذكره آنفاً أنه أدب عظيم أدب جم والمفسرون ذكروا سبباً لهذا الذي ذكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شأن قصة أهل الكهف فقال سأتيكم بخبرها غدا. سأتيكم بخبرها غدا ولم يقل إن شاء الله فنبثاً وحي وانحبس الوحي عنه عليه الصلاة والسلام ولم ينزل عليه فترة ثم نزلت هذه الآية ولا تَقُولَنَّ أن لِشَيْنَ إِنِّي فَاعِلٌ دَالِي فِي غَدَى إِلَّا يَنْ شَاءَ اللَّهِ فإن أهل الكتاب سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذكر المفسرون عن شأن أهل الكهف وعن خبر فتية الكهف الذين لبثوا إلى الكهف فقال سأقبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فانحبس الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام مدة ثم نزلت هذه الآية بهذا الأدب العظيم وهذا الإرشاد الإلهي لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يقول لشيء لإدفعنا في, في المستقبل سأفعله من غير إن شاء الله فربما يفوت وقد فات هنا بعض المفسرين أن يخبر في الوقت الذي وعدهم به غدا فتخلف ذلك ولم, يقول شيئا ولم يأتيه الوحي بخبر الفتياء على ما ذكر المفسرون كما نغل ذلك الواحد عنهم ثم أيضاً أدب آخر واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت الاستثناء ولم تقل إن شاء الله فاذكر ربك سبحانه وتعالى فقل إن شاء الله لذلك ذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط في الاستثناء الاتصال ولو تراخى فإنه يعتد به لو تراخى الاستثناء فإنه يعتد به واستدل بهذه الآية واستدل بها بن عباس إلى سنة في المستقبل وإن الإنسان يستثني إذا نسي الاستثناء واذكر ربك إذا نسيه فإذا قال نسائي طالب على بعض هذا ثم نسي أن يقول إن شاء الله فله أني تراقى في ذلك إلا فلان مهي طالب أو يقول نسائي طالب إن شاء الله فلم يذكر ان شاء الله نسيها فله أن يستثني بعد ذلك في المستقبل ولو بعد سنة ولو بعد سنتين عند بعضهم هذا ما هو صحيح فالاستثناء لا بد فيهم الاتصال وإلا تلاعب الناس بالطلاق وقالوا نساء طالق فلان طالق ثم يقول إن شاء الله أو نساء طالق إلا زينب بعد ذلك استثني بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد أربع أيام والنص العام قد أخرج من فيه أو قد خرج من فيه ثم يقول إلا زينب متى هذا بعد يومين ما هو الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت قال المفسرون إذا نسيت الاستثناء فلا بس أن تذكر بعد ذلك الاستثناء ما فيه مانع أن تذكر الاستثناء ولو تراخ الأجل هذا فيه نظر فالاستثناء لا بد أن يكون متصلا فإذا قطعه فاصل فإن الأصل فيه أنه لا يعتد به إلا أن يكون الفاصل يسيرا كعطاس وكإغماء داخل عليه من غير إرادته وغير ذلك حديث جانبي ثم رجع الاستثناء مباشرة رجع الاستثناء أو كسؤال سئل في أثناء كلامه ثم رجع الاستثناء أو ذكر بشيء في فاستثناء كما في حديث العباس لما ذكر أن نساء صلى في مكة ما ذكر وأنه لا يختل خلاها ولا يقطع شوقها ولا تلتقت نقطتها إلا المعرف قال العباس أن لا ادخل يا رسول الله فاستثنى بعد أن ذكر الأحكام قال لا ادخل استثنى بعد ذلك فذهب بعض العلماء انه يجوز يجوزاً يستثنى وإن طال الفصل وهذا الحديث ما فيه دلانة هذا الحديث اتصال كلام بكلام وفصل يسير كما ترى ثم هذا سؤال سائل فإذا ضمه المتكلم إلى كلامه فهو يعتبر من كلامه يعتبر من كلامه فرسول الله قال إلا الأذخر لما ذكره العباس إلا الأذخر لأ فهذا سايق ما فيه مانع أو يكون يتكلم ثم يحصل له عطاس أو يحصل له ما يحصل من ما يعتريه مثلا يحصل له طراش وليد السثني وطال قليلا للطراش هذا وتعب ثم قال إلا فلانا نساء طالب وطرش وتعب إلى آخر ذلك وما استطاع يقول إلا فلانا ثم بعد ذلك لما فاق قال إلا فلان هذا معتبر به هذا معتبر به لأن الفاصل غاصب كما ترى. وهو كان يريد أن يستثني فحصل ما حصل وهكذا العطاس ما يضر وهكذا إذا شرق كذلك أيضا ما يضره وأما أنه يترك الاستثناء ثم يستثني بعد أن يخرج من المجلس أو يستثني بعد يومين بعد ثلاثة أيام يقول إلا فلان ماهي طال هذا ماهو معتبر به فإن الناس سيتلاعبون بالطلاق أو يقول فلانا زوجتي طالق ثم يخرج من مجلس يمشي يتكلم يتحدث مع الناس ان شاء الله ما تنفعه إن شاء الله هنا طالق طالق خلاص انتهت هذه إن شاء الله تراخى فيها الفصل فلابد في الاستثنان يكون مقتصلا بالمستثنى منه وأما إذا حصل فصل عرفي معروف أنه فصل فهذا لا يغني عنه شيء. ولا يعتد به في الاستثناء وهذه الآية ما فيها دلالة ظاهرة واذكر ربك إذا نسيت قال بعضها التفسير أي إذا نسيت المشيئة أو نسيت الاستثناء بمشيئة الله فقل إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل إن شاء الله قال وإن كانت المدة قليلة أو كثيرة ومن أهل العلم قال واذكر ربك واذكر عقاب ربك سبحانه وتعالى إذا تركت بعض ما أمر به أو ما أمرت به واذكر ربك إذا نسيت واذكر عقاب ربك إذا نسيت ما أمرت به وتركت ما أمرت به فالنسيان هنا مع الترك إذا نسيت أي تركت بعض ما أمرت به اذكر ربك فاستغفر ربك سبحانه وتعالى وهكذا أيضا قيل إذا نسيت شيئا فاذكر ربك فإنه يذكر وكل من سي فلتجد الناس يستعملون هذا ويقولون أو أنهم يعني إذا نسوا شيء قالوا لا إله إلا الله ذكروا الله فربما تذكر المنسي واذكر ربك إذا نسيت شيئا ذكر الله سيذكرك هذا المنسي والناس تفعل هذا وبعض هم بعض يذكرfore يذكرون فيقولوا ذكر الله أما يقول له منسيتك هذا يقول له ذكر الله سبحانه وتعالى فربما يذكر الله فيذكر ذلك المنسي فيكون المقصود واذكر ربك إذا نسيت شيئا فاذكر ربك فيذكرك المنسي الذي نسيته وقيل ربك سبحانه وتعالى وبإذن الله تذكر ذلك المنسي فالحاصل في خلاف في قوله إذا نسيت قيل إذا نسيت الاستثناء فاذكر الاستثناء وإن طالت المد فاستدلوا بيعلما ذكر وقيل اذكر ربك إذا نسيت, أي إذا نسيت ذلك المنسي اذكر ربك سبحانه وتعالى يذكره وقيل وذكر ربك إذا نسيت إذا تركت شيئا مما أمرك ربك سبحانه وتعالى فاذكر ربك استغفره جل وعلا استغفر الله سبحانه استغفر الله لأنك حصل منك تقسير وتركت بعض أمر الله سبحانه وتعالى اذكر ربك بالاستغفار على ما فات وعلى ما نسيت وعلى غير ذلك من الأوامر على تقسيرك اذكر ربك فيكون النسيانه نبي معه ترك للدهول قوله وقل عسى أن يهديني يا ربي لأقرب من هذا رشد أي عسى في حق الله سبحانه وتعالى واجبة الحصول واجبة الحصول كما هو معلوم وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله هداه وأرشده لأقرب من قصة أهل الكهف مما يدل على نبوته وصدق نبوته من الآيات العظيمات فإن الله يقول له قل عسى أن يهدياني ربي أن يلهمني ويوفقني سبحانه وتعالى إلى ما هو أعظم في الرشد وأقرب في الدلالة وأعظم في الدلالة على صدق نبوتي فوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك وأرشده جل وعلا وهداه لما هو أعظم من قصة أهل الكهف مما يدل على نبوته وصدق نبوته فإنه أخبر عن الأنبياء الماضين وعن الأمم الماضية مما يدل على نبوته وأخبر عن أشياء مستقبلة إلى يوم القيامة أنها ستكون فهذا أعظم رشداً وأغرب رشداً من قصة أصحاب الكهف وهي من الأمور العظيمة لكن هناك أشياء أعظم من ذلك تدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام فإنه أخبر عن قصص ماضية للأنبياء وأخبر عن أحوال ماضية وأخبر عن أحوال مستقبلة فهذا يدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وغل عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات الواضحات على النبوة ما يكون أغرف الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك ومكنه سبحانه وتعالى من ذلك فأعطاه من الآيات والدلالات الواضحات مما هي أقرب من قصة أصحاب الكهف تدل على نبوته وعلى صدق نبوته من الأخبار الماضية والاخبار المستقبلة قال رحمه الله قوله تعالى فما يعرب رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أحسنته لأقرب إذا فُسِّر بمعنى إرشادا لأقرب من هذا إرشادا وإذا فُسِّر لأقرب من هذا هداية فهو مفعول مطلق ليهدي عَسَى أَن يهديَّني رَشَدا هدايا فيكون مفعولا مطلقا ليهدي إذا فُسِّر رشدا بالهداية ويكون المعنى فَأْسَى أَن يهديَّن يهديني رَبِّي لأقرب من هذا هداية وأما إذا فسر إرشاداً من هذا رشداً فهو تمييز لأقرب وإذا قلنا هدايةً فهو مفعول مطلق ليهديه والمعنى محتمل لهذا وهذا والمقصود ما سمعتا عسى نعطيني ربي من الآيات والدلالات والواضحات على نبوتي ما هو أقرب في الرشد وأقرب في الدلالة على نبوتي من قصة أصحاب الكهف وقد أعطاه سبحانه وتعالى من ذلك الخير ما أعطاه مما يدل على أنه نبي اقرب من هذه القصه العظيمه في الدلاله على نبوته فقوله من هذا يعود على قصه اصحاب الكهف فاعطاه الله سبحانه وتعالى ما يسترشد به وما يدلل به على النبوه قال رحمه الله قوله تعالى ولا تقولن انني شيء قال قولوا تعانى فلا تمار فيهم أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا أي إلا مظاهر ما قصصنا عليك قرأنا يقول حسبك ما قصصت, ما قصصت عليك فلا تزد عليه وقف عنده ولا تستفت فيهم منهم أحدا من أهل الكتاب أحدا أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك قولوا تعالى. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ يعني إذا عزمت على أن تفعل غداً شيئاً وهل هذا مقصود الغد بعينه؟ لا وإنما المقصود المستقبل ويدخل الغد دخولاً أولية أحسنت يعني إذا عزمت على أن تفعل غداً شيئاً فلا تقول أفعل غداً حتى تقول إن شاء الله وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فنبث الوحي أياماً ثم نزلت هذه الآية هذا ذكره أهل التفسير وذكره الواحد عن أهل التفسير أن اليهود وأهل الكتاب سألوا عن هذا الأمر ولم يقل إن شاء الله قال سأخبركم غداً ولم يحصل له هذا عليه الصلاة والسلام والله أعلم هل لها سبب أم نزلت ابتداءً لبيان هذا الأدب العظيم له ولأمته قال رحمه الله قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وعندما نسأل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله من أي نوع الاستثناء فعندنا أنواع الاستثناء متصل منقطع مفرق ماه مفرغ, نعم مفرغ من أي شيء ما هو الذي يفرغ منه نعم من أعم الأحوال أو من أعم الأوقات لا تقول أن ذلك في حال من الأحوال في وقت من الأوقات إلا في حال الملابسة بمشيئة الله قال رحمه الله قوله تعالى واذكن ربك إذا نسيت قال ابن عباس ومجاهد والحسن معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني فقل إن شاء الله وبناء على ذلك اختلف أهل العلم ولو سنة تقول إن شاء الله وهذا مو صحيح بد من الاتصال الاستثناء فإذا طال الفصل فلا يعتد بالاستثناء وإلا تلاعب الناس ببعض المسائل ومنها الطلاق فيقول المرأة طالق ثم يخرج البيت وتغدى ويمشي الأسواق ويقول والله أنا قلت لي أمراتي طالق إن شاء الله إذن إن شاء الله هذه تنبعني ما هي طالق هذا تلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى قال قوء معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت في استثني وهناك قوال أخرى إذا نسيت وتركت أمر الله سبحانه وتعالى فاذكر ربك سبحانه وتعالى واستغفره نعم استغفر وقيل إذا نسيت شيئا نسيت المنسي الذي كنت تريده نسيته فاذكر ربك سبحانه وتعالى يذكرك بهذا الشيء ها؟ ما فهمت تاب ربك أي نعم حسنت وهذا المتقدم اذكر عقاب ربك فيما تركت من الأمر فاستغفره قال وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة هذا كما سمعت لا يصلح فلا يعتد بفاصل إلا فاصل يسير كعطاس وغير ذلك من الأمور أو سؤال من شخص واعتراض بسؤال أو بتنبيه فقلت نساء طالب فقال لك استثني فقلت إلا فلانا استثني زينب قلت إلا زينب هذا يصلح إلا الإدخل يا رسول الله أما فيما عد ذلك فينظر هذا قال وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع ليس المنقطع عند النحويين وإنما شيء آخر الذي يطول فصله وإن كان إلى سنة وجوزه الحسن ما دام في المجلس قال ما دام في مجلسه فهذا الاستثناء ينفعه فإذا خرج من المجلس الذي يتكلم فيه ما ينفع الاستثناء وهذا قول جميل لا بأس به أقرب من القول بالسنة وجوزه الحسن ما دام في المجلس وجوزه بعضهم إذا قروا بالزمان فإن بعد فلا يصح ولم يجوزه جماعة حتى يكون متصلا بالكلام هذا الذي يظهر حتى يكون متصلا بالكلام إن إذا كان هناك عارض وأيضا يضم إليه القول الذي قبله وإذا قروا بالزمان عرفا إذا قرب الزمان عرفا نفعه وإذا قال الفصل بعد الزمان لا ينفعه لا ينفعه وقال عكرم معنى الآية واذكر ربك إذا غضبت وقال وهب مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب الله أعلم كل إسرائيليات وهب يأخذ من إسرائيليات خبالي مكتوب الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب قد جاءت أحاديث في ذكري الله سبحانه وتعالى لعبده إذا ذكره بالإطلاق من غير تقييد الغضب ويدخل تحت الأحوال الغضب تحت الإطلاق المذكور من ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ ملأه وهكذا فالله يذكره إذا ذكره بالإطلاق من غير تقييد بحال من الأحوال وأما هذا كما سمعتم مكتوف الإنجيل وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة واذكر ربك إذا نسيت في الصلاة الله أعلم قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أنباءنا الحسن بن أحمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها وهذا الشك ثابت وهو الصحيحين لكن الآية هل مقصود منها هذا واذكر ربك إذا نسيت صلي الصلاة التي نسيتها هذا لشك أنه قد جاءت فيه الأحاديث من نسي صلاة فلا يتركها فليصليها إذا ذكرها فهذا هو وقتها وليس بقضاء على الصلاح الفقهاء بل هذا هو وقتها فوقتها حين يذكرها لكن هل هذا مقصد لا يا الله أعلم إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله الله أن تستغير